وبث منهما رجالا كثيرا وَنِسَاءَ واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصطح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد أما بعد أي الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا إياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنا ف... يا يريد الإخوة كلهم يجمعوا في مكان واحد حيث يريد تفضلوا <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ادنوا من الإمام فادنوا من الإمام أو من المعلم فيه فائلة وفيه خير نظرك بعدك عن الدرس أو بعدك عن المعلم يجعلك ينشغل بأشياء قد يستهويك الشيطان فيضيع عليك الكثير والخير الكثير من المجلس فكنا قد توقفنا عند قول الشيخ الخضري رحمه الله وتبارك وتعالى حرب الفجار فشيخ الخضر رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حرب الفجار وضبط بحرب الفجار لما كان فيها من الفجري في الخصومة والنبي صلى الله عليه وسلم شارك في حرب الفجار وكما هو معلوم أن كل حرب لا بد فيها من طرفين كل حرب لا بد فيها من طرفين فكان الطرف الأول في هذه الحرب هي وقريش وكان الطرف الثاني قيس وعيلان وقيس فخذ من الأفخاذ وكانت تحارب قيس وعيلان سويا وسبب هذه الحرب أن رجلا من قريش قتل وهذا الذي ذكره الشيخ الخضري رحمه الله تبارك تعالى فقال وسببها أنه كان للنعمان بن المنذر ملك العربي بالحيرة تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عكاظ لتباع له وكان يرسلها في أمان رجل ذا منعة أو ذي منعة وشرف في قومه ليجيزها فجلس يوما وعنده البراد بن قيس الكناني وكان فتاكا خليعا كان فتاكا خليعا يعني كان شاربا للخمر خليعا لم يكن له حشم ولم يكن له قوام فكان وكان فتاكا خليعا في قومه لكثرة شره وعروة ابن عتبة الرحال فقال من يجيز لي تجارة حتى يبلغها عكاظ فقال البراض أنا أجيزها لك أنا أجيزها على بني كنانة فقال النعمان إنما أريد من يجيزها لي على الناس كلهم يعني يمر بها على كل الاه على كل القبائل وأنتم تعلمون أن القبائل العربية إذا كان هناك بينها وبين بعضها البعض خلافات فإنهم يحاولون دائما القصاص بعضهم البعض فمثلا قبيلة في خلاف بين قيس وكنانة فكنانة مثلا تلحق برحلة أو أو تجارة للقبيلة التي تعاكسها أو القبيلة التي بينها وبينها مشادة، فتحاول أن تنتهب هذه التجارة أو مشابه. فيقول إنما أريد ما يجيزها لي على الناس كلهم، فقال عروة أبيت اللع، وده كانت كلمة عربية ك يعني نوع من الإيه يعني نوع من التحية. أكلب خليع يجيزها لك أو قال أو تجيزها على أنا فقال له أكلب خليع يجيزها لك أنا أجيزها لك على أهل الشيح والقيسون من أهل نجد واتهم فقال البراد أو تجيزها على كنانة يعني يستكذر الأمر علي أو تجيزها على كنانة يعني أنت تقدر تعديها من على كنانة أو تجيزها على كنانة عروه قالوا على الناس كلهم فأسرها في نفسه وتربص له حتى إذا خرج بالتجارة قتله غدر ثم أرسل رسولا يخبر قومه كنانة بالخبر ويحذرهم قيسا قوم عروة وأما قيس فلم تلبث بعد أن بلغ الخبر أنهمت لتدرك ثأرها حتى أدرك قريشا وكنانة بنخلة نخلة مكان. فاقتتلوا ولما اشتد البأس وحميت قيس احتمت قريش بحرمها وكان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن قيسا قالوا لخصومهم إن لا نترك دم عروة فموع... فموعدنا عكاظ العام المقبل وانصرفوا إلى بلادهم يحرر بعضهم بعضا في الأخير يعني يذكر وكانت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها لكن أدركهن من دعا المتحاربين إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين فمن وجد قتله أكثر يأخذ دية الزائد فكانت لقيس زيادة, زيادة, زيادة, زيادة فأخذوها من قريش وتعهد بها حرب بن أمية ورهن من أجل ذلك أبا سفيان ولده أبا سفيان بن حرب حتى يسدد ما عليه من دين بسبب هذه الدين وهكذا انتهت هذه الحرب التي كانت كثيرا ما تنشب بين العرب وتبدو صغيرة حتى تكبر ولكن الله ألف بين قلوبهم وأراح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام فشارك النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقول أو البعض قد يقول لماذا شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب وهي حرب بين كفار؟ فنقول افتداءا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد مبّ أو قد بعث هذه الأولى. ثانيا أن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب كان دفاعا عن المقدسات. كان دفاعا عن المقدسات لا سيما وأن قيس كانت مخطئة فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن المقدسات واهتم المصلحون. بالصلح بين قيس وكنانة وبين قريش حتى لا تهضر الدماء وحتى لا تنتهك الحرمات فكان من الصلح, الذي من الصلح الذي ذكرنا ثم ذكر بعد ذلك الشيخ الخضري حلف الفضول حلف الفضول شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح صححه العلامة أحمد شاكر قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام وما أحب أن لي حمرة نعم وأنني أنكث طيب احنا دائما لما تقرأ في كتب السير تقرأ حلف الفضول وحلف المطيبين ما الفرق بين حلف الفضول وبين حلف المطيبين وهل أضرك النبي صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين وهل يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول فنقول نحن الآن عندنا حلفان الشيخ الخضر رحمه الله لم يذكر إلا حلف واحد وهو حلف الإيه؟ وهو حلف الفضول فأنت عندما تقرأ في بعض الكتب أحيانا قد يلتبس عليك الأمر أنه هل حلف الفضول هو حلف المطيبين أم أن حلف المطيبين بخلاف حلف الفضول خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأوا الإمام أحمد بإسناد صحيح صحيح الأنم أحمد شاكر شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام وما أحب لي وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه يبقى ذا بيقر النبي صلى الله عليه وسلم حضر حلف إيه حلف المطيبين طيب رأى الإمام البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حلف القرش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي حمرة النعم وأنني كنت قد نقضته طيب أهل السير يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين وأنه صلى الله عليه وسلم أدرك حلف الفضول الشيخ الخضر هنا بيقول إيه حلف الفضول وأنه صلى الله عليه وسلم أدرك حلف الفضول فأهل السير بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك حلف الفضول وبعضهم يقول بأنه أدرك حلف وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول أدرك حلف في حلف المطيبين. كيف نجمع بين كلام أهل السير وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجمع بينهما سهل الجمع بينهما سهل وهذا الذي ذكره أهل العلم بأن حلف المطيبين وقصة حلف المطيبين كما سنذكرها أنه اجتمعوا فجمعوا جفنا فيها وضعوا أيديهم جميعا فيها وتعاهدوا وتعاقدوا على نصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها ومسحوا أيديهم في الكعبة أو في استار الكعبة فسمي بذلك حلف إيه حلف المطيبين لأنه وضعوا أيديهم جميعا في الطيب فنقول بأن حلف المطيبين هو هو حلف الفضول هو هو حلف الفضول لكنه جدد باسم الفضول فكان قديماً يسمى باسم المطيبين، ثم جدد باسم الإيه حلف الفضول. نفس البنود التي كانت في حلف المطيبين هي هي نفس البنود الموجودة فين في حلف الفضول. أما سبب التسمية بحلف المطيبين كما ذكرت كما ذكرت لكم بأنهم اجتمعوا وتعاهدوا وتعاقدوا وكان ذلك يعني من بني عبد مناف ومن حلفهم من بني عبد الدار وجعلوا جفنا فيها شيئاً من الطيب. ووضعوا أيديهم فيها جميعا عند الكعبة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على نصرة المظلوم ثم مسحوا أيديهم جميعا في أستار الكعبة فسمي بذلك حلف الفضول وسبب تسمية آسف سمي بذلك حلف المطيبين أما تسمية حلف الفضول بحلف الفضول هو ما ذكره ابن إسحار قال تداعت القبائل من قريش إلى الحلف يعني قالوا هل أم نجتمع ونجعل لنا إيه حلف؟ فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وكان ذلك لشرفه ونسبه وسنه وكان حلفهم عنده أو كان حليفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وبنو زهرة بن كلاب وبنو تميم بن مرّة فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا مظلوما من أهلها أو من غير أهلها إلا وكانوا له ناصرون حتى يردوا له مظلمته أما قصة هذا الحلف، فيعني القصة هذا الحلف أن رجلا من قبيلة زبيد باليمن جاء إلى العاص وائل السهمي وبيعه شيئا من التجارة أو أعطاه شيئا من التجارة، فأخذه العاص وائل السهمي أخذ منه البضاعة ولم يعطيه المال، فطلب منه هذا الزبيدي اليمني طلب منه المال أو أو ما أعطاه من تجارة، فرفض أن يعطيه شيئا. فقام ذلك اليمني وأخذ يصرخ في الناس ويناديهم يطلب منهم النصرة والمعونة على أن يعطيه يعني يعطيه العاص نوائل المال فلم يعطيه شيئا فوقف على يعني أعلى مكان قيل أنه رقى على جبل أبي قبيس وأخذ ينشد الناس يقول يا ألا فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر والحجر إن الحرام لمن تم إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا ولا حرام ولا حرام لثوب الفاجر الغدر فقيل بأن الزبير بن عبد المطلب قام نصرة لهذا الرجل وقال لهذا لهذا مترك يعني أن أترك هذا لهذا يأكله لهذا مترك فاجتمعت قريش وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا على نصرة المظلوم ثم كانت بعد ذلك هذه ما كان من حلف الفضول وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن أنكث هذا العهد أو لن أنكث لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت ولو أدعى به في الإسلام لأجبت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني ذكر هذا الحلف لما فيه من نصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها أو التعاون على البر والتقوى وإعطاء كل ذي حق حقه فهذا كان حلف الفضول الذي ذكره الشيخ الخضري وحلف المطيبين حتى إذا ما قرأت في كتاب عرفت الفرق بين حلف المطيبين وحلف الفضول وأن كلاهما حلفا إيه؟ واحدا وجدد هذا الحلف وتعاهدوا وتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وخلاف ثم ذكر الشيخ الخضر يحمل الله رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرة, مرة, مرة ثانية فبلغت سن صلى الله عليه وسلم خمس وعشرين سنة سافر إلى الشام وكانت هذه المرة الثانية وذلك أن خديجة من تقويل الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياها. قوله تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياها المضارب في الشرع عمل معلوم على نصف معلوم عمل معلوم على نصف معلوم كأن تقول مثلاً أنت عندك والمضارب نوع من أنواع الشركات المضارب نوع من أنواع الشركات كأن تقول مثلاً لرجل خذ هذه العشرة آلاف اتجر بها وأنا أخذ مثلاً ربع الربح أخذ ربع الربح أو أخذ منك مثلاً مبلغاً من المال تحت العجل والزيادة ثم عند التصفية إن كان لي أخذ إن كان علي أدفع كل دي تسمى صور إيه؟ المضاربة صور المضاربة طبعاً المضاربة هناك بعض الناس يخلط صوراً محرمة بصوراً بصور حلال فطبعاً لابد لكل شريكين سيعمل بالمضاربة أن يراجع أهل العلم لا سيما في أنواع المضاربات الحديثة لأن فيها الكثير من الشبه التي ترد على الناس والناس ولا يعرفون حكم الله تبارك تعالى فيها فيقعون في شيء من المحرم السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاها كانت تتاجر بمالها وكانت امرأة فرية فكانت ترسل الرجال وتستأجرهم لشراء بعض البضائع وبيعها مرة أخرى في مكة ويكون هامش الربح بينها وبينهم على يعني الـ الـ الـ الاتفاق على الاتفاق فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع بأمانته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فطلبت هي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر لها في مالها رضي الله عنها وأرضاه وخديجة هي خديجة بنت خويلد بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب وهي امرأة حازمة شريفة لبيبة وهي امرأة أيضا عاقلة من أوسط قريش النسبة من أوسط قريش نسب وكانت من أكثرهم مالا وكان الرجال يحرصون على الزواج منها ويحرصون على العمل عندها لأنها كانت امرأة شريفة عفيفة دينة تعطي كل ذي حق حقه لا تظلم أحد فكان الناس يتسارعون في خدمة خديجة رضي الله عنها وأرضاه وكانت خديجة رضي الله عنه وأرضاها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قد تزواجت برجلين الرجل الأول كان يسمى عتيق بن عائذ المخزومي فلما مات تزوجت بعده أبو هالة ابن النباش التميمي فولدت منه هالة وهن ثم بعد ذلك تزوجت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن كيف تاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة لما بلغ خديجة رضي الله عنها وأرضاها أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق حديثه وكريم أخلاقه أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم ليتجر لها في مالها وكان لخديجة غلام كان يسمى ميسرة كان لخديجة غلام يسمى ميسرة وميسرة هذا رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصفرة الأولى أحوالا عجيبة وهذا الذي دفعها أو هذا الذي دفعه إلى أن يأتي سيدته فيخبرها بعجيب ما من صنيع أو بعجيب ما من أمر النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه سلم فأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت الهجرة كان يظله ملكا يعني في عز الحر يظله ملكان وخديجة نفسها رأت هذا المنظر عندما قدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لتتفق معه على التجارة كان في نحر الظهير فرأت أن هناك ظلة أو غمامة تظله صلى الله عليه وسلم فعلمت صدق حديث ميسرة من أنه صلى الله عليه وسلم يعني مؤيد بالملائكة. مؤيد بالملائكة وأيضا أخبرها بأنه حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من المشركين حوار أو صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حديث فعلت فيه الأصوات فاختلف على أمر ما فقال الرجل واللات والعز ما أخذت او واللات والعز والعزة ما فعل ثم طلب من وسلم أن يحلب بها فقال له صلى الله عليه وسلم اني ما حلفت بهما قط ولا أحلب بهما قط وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم فقال بعض من حضر هذا الموقف أنه ممتنع عن الحلف بالله والعزة إلا نبي ممتنع عن الحلف بالله والعزة إلا نبي وإن الأحبار والرهبان لا يجدون ذلك في كتبهم فنقل الميصر هذه السورة لمن؟ لخديجة رضي الله عنها وأرضاها فيعني وقع ذلك في نفس خديجة موقعا عظيما وهو مما شجعها على أن تتزوج برسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن تطلب منه الزواج كما سنبي. أيضا مما شجع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع بمالها ثم عاد إليها فكانت الأرباح أضعاف أضعاف أضعاف ما كانت تربحه قبل ذلك فذل ذلك على أمانة من؟ على أمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا حكى ميسرة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها أنه مروا بأرض الشام براهب يسمى نسطور هذا الراهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فقال للقوم ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي فأخذت خديجة رضي الله عنها وأرضاها هذه المعلومات وذهبت بها إلى ورق بن نوفل وحدثت ورق بن نوفل بكل ما سمع هذا الغلام ميسرة وكل ما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم فقال لها إن هذه علامات وأمارات نبي وهذا أوانه أو هذا زمانه هذا أوانه وهذا زمانه فطلبت خديجة الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج طلبت منه الزواج صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه صديقتها وكانت تسمى نفيسة بنت منية عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من خديجة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من خديجة لما علم من عفتها وطهارتها وعلم من شرفها ونسبها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان عمر خديجة إذ ذاك أربعون سنة وكان عمر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت خمسة وعشرون سنة عمر خديجة أربعين وعمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لزواجه من خديجة رضي الله عنها وأرضاها عمه حمزة بن عبد المطلب والذي تولى زواج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها عمر ابن أسد لأن أبوها كان قد مات قبل حرب الفجار أبو خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان قد مات قبل حرب الفجار وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرزق من أحد بالولد إلا منها لم يرزق من أحد بالولد إلا من خديجة رضي الله عنها وأرضاه فرزق النبي صلى الله عليه وسلم بكل أولاده منها ما عدا إبراهيم فإن إبراهيم كان من مارية القبطية فإن إبراهيم كان من مارية القبطية والمتفق عليه من أبناء خديجة رضي الله عنهم هم القاسم وبه كان يكنا رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وبه كان يكنا صلى الله عليه وسلم ومات صغيرا قبل البعث ثم زينب رضي الله عنها وأرضاها ثم رقيه ثم أمك كلثوم ثم فاطمة ثم عبد الله والذي ولد بعد البعث يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رزق من خديجة بكم من الصبيان اثنين واحد قبل البعثة واحد بعد البعثة وكلاهما إيه مات كلاهما مات في حياته صلى الله عليه وسلم. ولم يبق له صلى الله عليه وسلم إلا البنات وهي زينب ورقية وأمك الثوم وفاطمة يبقى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كوحدة أربعة كلام داخلنا والله إحنا بنتاجو نكتير من الإخوة ما بيعرفش تقول له بنات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول لك فاطمه لان اشهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم مين فاطمه اللي زوجها من علي والاحداث التي دارت بسبب فاطمه رضي الله عنها وارضاها فالكل يعرف فاطمه لكن كثير من الناس لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بنت تسمى ام كلثوم واخرى تسمى رقيه واخرى تسمى زينب ورابع ورابعه كانت فاطمه رضي الله عنها وارضاها فنقول بأن عبد الله ولد بعدبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومات صغيرا وكان عبد الله لأنك في بعض الكتب تقرأ أن كان الله الطاهر وكان له الطيب فكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر إذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عبد الله هذا كان يلقب باليه بالطيب والطاهر وطبعا تعدد الأسماء لا يدل على تعدد الذوات إنما تعدد الأسماء كان يتع... يعني كان كأنه صفات كان يلقب بهذا الاه هذا الغلاء ولم تشرع صلاة الجنازة إلا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاه يعني لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة صلاة, إيه؟ صلاة الجنازة وكانت عند موتها قد بلغت خمسا وستين سنة أما بناته صلى الله عليه وسلم فأدركنا بعثته بأبه وأمي ودخلنا معه في الإسلام وهجرنا معه من مكة إلى المدينة ومنهن من هي خير نساء الأرض كما سنضي إذا خديجة من تخويلد رضي الله عنها وأرضاه زوج نبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل يعني لو سئلت في مجلس ما هل تستطيع أن تعد فضاء الأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها هل عندك من الأحاديث والآيات في فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني شيء حتى تذكره للناس فأنا سوفر عليك بعض من الوقت وأذكر لك سريعا بعض فضائل الخديجة رضي الله عنها وأرضاها قال محمد بن شاب الزهري لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى مات فدي من في حق مين؟ في حق خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى ماتت لأنها كانت من السمع والبصر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما خطا على الأرض أو خط خطوطا على الأرض ثم قال لأصحابي أتدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون يبى الرسول صلى الله عليه وسلم خط مجموعة خطوط هذه الخطوط تدل على مين على فضائل هؤلاء النسوة الاربع فكان هذا او كانت هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بفضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاه كذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيده خير صلى الله عليه وسلم يشير. نسائها بيعمل كده شوف بيعمل كده خير نسائها يعني خير نساء أهل السماء وليه؟ والأرض خديجة وخير نسائها أيضا قال مريم ابنة عمران وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام الإدام اللي هو إيه؟ ما يؤتدم به اللي هو إيه الغموس يعني حمد يسميه الغموس ما يؤتدم به ومعها شراب فإن هي أتتك فأقرئها من الله فأقرئها من ربها السلام ومني السلام ده طبعاً دمن قبة عظيمة جداً أن الله تبارك وتعالى يرسل السلام إلى خديجة رضي الله عنها وأرضها، فهذه من قبة لخديجة، وكذلك يسلم عليها أمين السماء جبريل عليه السلام، فهذه من أخرى عظيمة لخديجة رضي الله عنها وأرضها. ثم قال وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب لا صخب فيه ولا نصر. كذلك من فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضها حديث أم عائشة. رضي الله عنها أرضاه أنها قالت ما غيرت من نسائه صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة ما غيرت على صلى الله عليه وسلم من نساء إلا من خديجة وإني لم أدركها يعني كانت إيه قد ماتت فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه قال أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة تقول فأغضبته يوما فقال لي إني رزقت حبه يعني قالت له كلمة يعني يعني امراه عجوز يعني ماتت حمراء الشقين كنايه عن ان وقعت يعني فقال الله رزقت حبها النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الوفاء والله في الوفاء النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الفقر السادسة وقد أشرنا إليها بقوله بناء البيت بناء البيت طبعا لا يقول المصنف لما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف فصدع جذران الكعبة بعد توهينها من حريق كان قد أصابها قبله فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها فإنها كانت ردمية ردمية يعني مبنية بالصخر ردمية يعني كانت مبنية بالصخر وليس بين البناء بالصخر مواد يعني شبيها بالأسمنت الآن حتى تمسك الصخرة بعضه ببعض لأنها كان الحجارة موضوعة فوق بعضها لإيه البعض هذه الحديثة حديث بناء الكعبة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يقول أخرج عبد الرزاق والحاكم والطبراني أن الكعبة كانت في الجهنية مبنية بالردم يعني ليست مبنية بالردم الردم اللي هو الطين لا كانت مبنية بالرضم بالضاد اللي هو حجارة محطوطة إيه؟ فوق بعضها بدون مادة تمسك الإيه؟ الحجارة بعضها ببعض ويقول وكانت قدر ما تقتحمه العناق يعني كان ارتفاع الكعبة قدر ما تقتحمه العناق, العناق العنز الصغير العنزة الصغيرة فطبعا يقول وكانت الثياب توضع عليها سدلا سدلا وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة كانت ذات ركنين كهيئة الحلق أما قصة بناء الكعبة فالكعبة كانت محاطة ببيوت أهل مكة يعني ما كان بين الكعبة وبين بيوت أهل مكة حاجز ما كانش فيه حاجز الكعبة موجودة زي أنت شفت الميدان مثلا لو أن هناك ميدان وحولوا البيوت فكان الكعبة تشبه هذا الميدان حوله البيوت وليس هناك صور يحوط هذه الكعبة كما في صاحب البخاري عن عبد الله بن دينار رضي الله عن الجميع وعبيد الله بن أبي زياد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط وكانوا صلون حول البيت حتى كان عمر بن الخطاب يعني زمن عمر بن الخطاب فبنى حوله حائطا قال عبيد الله جداره قصير فبناه بن زبير فكانت الكعبة معرضة أن تنزل السيول طبعا جغرافيا الكعبة يعني عشان تتخيل الموضوع إخواننا اللي سافروا العمرة يعرفوا المسألة جاء زي الكعبة في الوادي زي ما ربنا قال في على لسان إبراهيم بوادي غير إيه بوادي غير في زرع. الوادي ده منطقة بين جبلين الوادي ده منطقة إيه بين منطقة منخفضة بين جبلين طيب لما المطر بيجي على الجبل الماء بتنزل منين بتنزل منحدرة من أعلى إلى أسفل طب انحضار الماء ده المية وهي نازلة بتاخد معها ايه؟ بعض الرمال والأتربة فبتنزل المية من أعلى لأسفل ايه؟ تنزل مندافعة طب لو في حاجة موجودة في الوادي ايه اللي بيحصل؟ اندفاع المية يجرف اندفاع المية يجرف لا سيما وأنها مبنية بالردم اللي هو الحجارة فوق ايه؟ فوق بعضها فسهل جدا ان المية ايه؟ تجرف هذا البيت او تجرف هذه الايه؟ او هذا البناء فالكعبة كانت في وادي كما قال الله تبارك وتعالى بواد غير زرع، فكان إذا الماء نزل بهذه السرعة أو انحدر بهذه السرعة يعني رفع كل ما يقابله من مبان أو ما شابه. فالكعبة تعرضت للسيل، فهدمت الإيه؟ هدمت الكعبة، وبسبب عدم وجود الصور أو بسبب عدم وجود ما يحمي الكعبة من إيه هذه السيول فاجتمع أهل قريش وقالوا يعني نكمل الهدن. ونبنيها إيه؟ على قاعد إبراهيم بناء جديد. لكن قريش كانت تعظم الكعبة، قريش كانت تعظم الكعبة، فخافوا أن يصابوا بالأذى. فقال لهم الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة ده من مين؟ أبو سيدنا خالد فقال لهم الوليد بن المغيرة كان عاقلا حكيما. قال لهم أتريدون بهذا الإصلاح أم تريدون بيلفساد؟ قالوا ما نريد به إلا الإصلاح. قال إذن إن الله لا يهلك الصالحين. إن الله لا يهلك آه هذه الكلمة والله كلمة عجيبة يعني عندما تسمع هذه الكلمة من كافر إن الله لا يهلك الصالحين هذه الكلمة الصالحون هذه الكلمة تجعلك دائما يعني تبحث عن هؤلاء أهل الصلاح وأنت تتمسك بحبلهم وأنت تسير على نهجهم لأن الله تبارك وتعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق شوف لما كافر يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يهلك الصالحين. ليه؟ لأن هذه فطرة، فطرة. الإنسان مفطور عليها بأن الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين وأن الله تبارك وتعالى يمنع الأذى عن الصالحين. وين أصابهم الأذى كان خير له. الشاهد إنه هو قال أتريدون به الإصلاح أم تريدون تريدون به الإفساد؟ قالوا نريد الإصلاح. قال فإن الله لا يهلك الصالحين. وأخذ بعد ذلك المعول وذهب ليبدأ فيه. في الهد وامتنع أهل قريش كلهم من الذهاب معه أو تأييده أو حتى الوقوف بجواره والكل وقف ينتظر ماذا سيحدث لهذا الرجل مع أول ضربة فاسكدة إلا يحصل بعض لك مثلا ستنزل نار من السماء تحرقه البعض يقول ستخصف, ستخصف به الأرض ولكن ضرب بمعوانه فلم يصب بأذى فقال قريش ننتظر حتى المساء لعله ينام ويقوم مسخوط لعله ينام ويقوم مشلول فنام وقام وأصبح بيده المعول وأتم فتعاونت معه قريش على هذا الأمر وعلموا أن ذلك ليس فيه سخطة لله تبارك تعالى إنما فيه رضا لله تبارك وتعالى واتفقوا فيما بينهم على ألا يدخل بناء الكعبة مال حرام مال حرام شوف سبحان الله هم عارفين إن كسبوهم حرام اتفقوا على أن لا يدخل هذا البيت إلا ملئه إلا مالطيب فاتفقوا على أن يدخله ربا ولا مهر بغي ولا ما فيه شبه ربا أو ما شبهة حرام فقصرت بهم النفق فقصرت بهم النفق فبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم ولم يدخلوا الحجرة فيه الكعبة حتى أنه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للعائشة رضي الله عنها لولا لو أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكف لهدمت البيت ولا قمت بناء على, إيه على قواعد إبراهيم لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة والمفسدة فلم يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم فشاهد أن قريشا قاموا ببناء الكعبة وحدثت هنا حادثة عظيمة كادت أن تفتك بالعرب جميعا هذه الحادثة تمثلت في من يضع الحجر الأسود في مكان من يضع الحجر الأسود في مكان طبعاً الحجر الأسود لعلكم يعني تعرفون أنه من أحجار الجنة ونبي صلى الله وسلم قال الحجر الأسود كان أشد بياضاً من الثلج ولكن سودته خطايا بني آذة وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لا أتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد يوم القيامة على كل من استلمه والحجر الاسود كانت العرب تسميه الحجر الأسعد كانت العرب تسميه الحجر الأسعد وليس في الدنيا أو ليس في الدنيا شيء من الجنة إلا هذا الحجر إلا هذا الحجر كما يعني روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه وصحاه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فاختلفت العرب من يحمل هذا الحجر وضع فين؟ في مكان فكادت أن تحدث مقتلة وكانت أن تحدث مجزرة وكادت أن تعود حروب أخرى مثل داعس والغبراء التي كانت بين العرب فاتفقوا أو قال بعض عقلائهم انتظروا إذا دخل علينا أول داخل نرتضيه حكما واتفقوا على ذلك وكان الذي أشار عليهم بذلك يعني يريد أن يهد من الأمور ويريد لا تسفك الدماء وكان أكبرهم سنا وهو أبو أمية بن المغير أبو أمية ابن المغير فانتظروا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يترقبون وينظرون فقالوا محمد الأمين رضيناه رضينا يعني خلاص إحنا رضينا بمين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسمع منهم الخبر قالوا يعني نريد حل لهذه المعضلة أو لهذه المشكلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألهمه الله تبارك وتعالى الحل ببسط رداء ونادى أن تأتي من كل قبيلة مجموعه وتمسك به بطرف الرداء ووضع الحجر في وسط هذا الرداء ثم حملوا الحجر جميعا ثم رفعه صلى الله عليه وسلم وثبته في مكان وبذلك ترادت كل القبائل على رفعه على رفع الحجر لأنه ليست قبيلة واحدة التي حملته إنما كل القبائل حملت كل قبيلة تحمل من طرف وبذلك نالت كل قبيلة شرف وضع الحجر في مكانه وحسمت الأمور وبذلك ارتفع سهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم في مكة فبعد أن كان معروفا بالصادق الأمين عرف أيضا بالحكيم عرف أيضا صلى الله عليه وسلم بالحكيم لأنه جنب قريشا حربا كانت ستطول وكان ستراق فيها الدماء وتزرق فيها الأرواح فكانت هذه علامة من علامات حكمته ورجحان عقله صلى الله عليه وعلى آله صحبه سلم مع العلم بأن قريشا كانت تسمى بالأحمس قريش كانت تسمى بالأحمس والأحمس هو الشديد في دينه الأحمس هو الشديد في دينه وكانت قريش لا تجاوز الحرم أبداً ليه؟ لأنهم كانوا متعصبين ليه؟ للحرم ما يتركوش الحرم أبداً حتى أنهم كانوا يقولون نحن أهل الله ولا نخرج من الحرم وكان الحج في الجاهلية يقف الناس جميعا بعرفه إلا قريش تقب بمزدلفة ليه؟ يقول لك لما نخرجش ليه؟ للحل نفضل إحنا فين؟ في الحرم فهذا لحمس قريش اللي هو كان تدين قريش أنها لا ترضى أن تخرج من هذا المكان ويعني قصة بناء الكعبة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فقال إن أول بيت نوضع للناس لا الذي ببكت مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال الله تبارك وتعالى أ يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخط وتخطف الناس من حولهم فيعني في هذه كانت قصة بناء البيت طبعا نستفيد من هذه القصة أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيء له أسبابه إن الله إذا أراد شيئاً هي له أسبابه فأراد الله تبارك تعالى أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب العباد وأن يجعل له صلى الله عليه وسلم شأناً فكانت هذه الحادثة التي رفع الله تبارك تعالى قدره بها ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا في النقطة السابعة قال معيشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة معيشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة <تصفيق> فطبعا الشيخ الخضر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني لأنه يكلم كلام كثير وذكر أمور يعني كثيرة سوف نعلق على نقاط وأترك لكم قراء عشان نستفيد بالوقت حتى لا يضيع منا الوقت إن شاء الله تبارك وتعال ف صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخضر لم يرث من أبيه شيئا وولد يتيما صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بني سعد وبلغ مبلغا يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يعمل راعي الغنم وقد قلنا قبل ذلك أنهما ما من نبي إلا راع الغنم وذكرنا فضائل رعي الأغنام ولماذا اختار الله تبارك وتعالى هذه المهنة الشريفة لأنبيائه صلوات الله عليه أجمعين حتى تكون فيهم ويكون فيها ليه مهنة إيه؟ رعي الأغنام ونقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد كذلك ولم يكن لأحد عليه صلى الله عليه وسلم فضل ولا منه فنشأ صلى الله عليه وسلم كما نقول نحن بلغة العصر صاله بنى نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى أحد ولم يكن لأحد عليه فضل فالشيخ خضر يقول يضرب أمثلة على زهد عيسى ويضرب أمثلة على الأنبياء الشيخ خدر طبعا ضرب أمثلة بزهد عيسى عليه السلام وبزهد الأنبياء وأن الأنبياء كان سمتهم الزهد وحب الأخرة والإقبال على الله تبارك وتعالى وترك الدنيا وملذاتها وأيضا فهذه السمات كانت في نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذكره الله عز وجل في سورة الضحى فقال ألم يجدك اتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأغناه الله تبارك وتعالى قبل النبوة وبعد النبوة أغناه الله تبارك تعالى بالهداية وأغناه الله تبارك تعالى بالقناعة وأغناه الله تبارك تعالى بالنبوة والرسالة بعد أن نبأه الله تبارك وتعالى وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري عن ذلك شيء كما قال العز وجل وكذلك أوحين إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من ذنا أما مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو معيشته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يذكر ابن إسحاق طبعا محمد ابن إصحاق من أشهر كتاب السيرة محمد ابن إصحاق من أشهر كتاب السيرة يقول وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه صلى الله عليه وسلم. أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فوجدوا ذلك في كتبهم يبقى الأحبار والرهبان وجدوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود فين في كتبهم متوظف وجد ذلك في كتبهم وقد عهد الله تبارك وتعالى إليهم بهذه الكتب لكنهم ضيعوها وحرفوها وبدلوا فيها ولهوا في أنفسهم وحب الرئاسة والزعامة جعلهم يعني يتركون ما أمره الله وتعالى به من اتباعه صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الانجيل وطلب الدنيا والرئاسة والشهرة جعلهم يتركونه يعني يحاربونه صلى الله عليه وسلم بل ويعادونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبشر بذلك الأحبار والرهبان وبشر به كل من اليهودي والنصراني كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فين في التوراة وعبد الله بن عمرو بن العاص لعله طلع عليها ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بها فقال أَجَلَ إِنَّهُ لموصوف في التَّورَاةِ بِصِفَتِهِ في الْقُرْآنِ يعني هذه الصفة التي سنذكرها موجود موصوف بالتوراة كما هو موصوف في القرآن والله تبارك وتعالى يقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم طبعا يعرفونه بصفته صلى الله عليه وسلم يعرفونه بصفته صلى الله عليه وسلم طيب قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الكلام ده موجود فين؟ في التوراة يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح الله به أعينا عميا وأذانا صمى وقلوبا غلفا الرواية دي من مين؟ رواية البخاري طبعاً نفس المعنى لا موجود في القرآن بقول الله تبارك تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي إن أرسلناك شاهلاً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منير إذا نفس الصفات هي, هي الموجودة فين صفات الموجودة في التوراة هي الصفات الموجودة فين في القرآن أما أخبار الكهان فقد ذكرت لكم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه جلس يوماً فنظر إلى رجل وكان عمر لا يخطئ فيه في راسته أبداً فقال ما أرى هذا الرجل كما يقول عبد الله بن عمر ولم تكن تخطئ له في راس فقال ما أراه إلا كاهنهم أو ما أراه إلا على دينه في الجاهلية فقال عمر علي بالرجل فلما جئ بالرجل قال آآ أخبرني قال أنا والله كنت كاهنهم في الجاهلية فقال له عمر رضي الله عنه أخبرني عن شيء أو أغرب شيء أو أعجب شيء أخبرتك به جنيتك يعني أنت عارفين؟ أن الصحراء والكهان كان يبقى له يكون لهم إيه؟ إيه خدم من الجن طبعا ده نتيجة فعل الشياطين فقال له بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف منها الفزع اللي هي الجنية اللي بيشتغل معايا. طبعاً دي بتأتيه إزاي؟ بتأتيه ومع قرين القرين ده من جنس الجن فهي تأتي عن طريق هذا القرين تخبره بما إيه؟ بما تسمع وبما تر قال جاءتني أعرف منها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها؟ ولحوقها بالقلاس وأحلاسها يعني انت الشاي في الجن ويأسها بعد انكاسها يعني بعد استماعها واستراق السمع ولحوقها بالقلاس القلاس هو ما يوضع للناقة لما يوضع للناقة للحلب اللبن فقال صدق بينما أنا نائم يعني بعد ما سمع اللازاند بيقول بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه بعجل فذبحه يبقى القنيه قالت له ايه ان في خبر من السماء ان في جاي ايه فيه نبي جاي فيه نبي جاي فبيؤكد ده بقى بيقول صدق ان هي يعني صدقت في هذه الكلمة انه هو وهو نايم في المحل العبادة بتاعه رأى رجل يذبح ايه يذبح عجل او ما شابه فصرخ به صارخ يقول لم أسمع صارخا أشد صوتا منه يقول له يا جليح أمر رد رجل من فصيح يقول للناس لا إله إلا الله يقول فما فلبثت فما أن لبثت إلا وسمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده من أعجب الحاجات التي أخبرتها بها الجن قبل بعثت مين قبل بعثت النبي صلى الله عليه وسلم إذن يبقى احنا عندنا الرهبان والأحبار والكهان أخبروا بمين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ماذا كان يفعل؟ كان النبي صلى الله عليه يتعبد إلى ربّه في الخلوة كان صلى الله عليه وسلم يختلي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم ويتعبد في الخلوة وقيل أن ذلك كان قبل بلوغ سن الأربعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم فهذه الخلوة كانت قبلبعثته صلى الله وسلم البعض يسأل لماذا كانت الخُلُقَة قبل البعثة؟ لماذا كانت الخُلُقَة قبل البَعْثَة؟ هذا السؤال في ستة أقوال. هذا السؤال في ستة أقوال. لماذا كانت الخُلُقَة قبل البَعْثَة؟ ستة أقوال. القول القول الأول قول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال كان صلى الله عليه وسلم يختلي على شرع نوح على شرع نوح وكان يفعل شرع نوح وقيل أنه كان على شرع إبراهيم عليه السلام ويقول ابن كثير هذا القول هو الأشبه والأقوى. وقيل كان على شرع موسى، وقيل على شرع عيسى، وقيل على شرع من ثبت عنده أنه شر. يبقى ده كل ده قول واحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفس على شرع مين. على شرع نو، على شرع موسى، على شرع عيسى، وق... وقيل أخيراً على شرع كل من نراه نو إيه؟ شر. القول الثاني قاله الإمام الغزالي رحمه الله قال هو تعبد عملي لا معنى له. يبقى خلو النبي صلى الله عليه وسلم كتب على إيه؟ تعبد عملي لا معنى له. لا نعرف على أي ملة كانت القول الثالث قاله شيخنا العلامة علامة الدنيا الشيخ بن عفيمين رحمه الله قال كان يصعد إلى الغار ويتحنف ويتعبب بما فتح الله عز وجل عليه بما فتح الله عز وجل عليه القول الرابع يقول الحافظ ابن حجر لم يأتي التصريع بصفة تعبده صلى الله عليه وسلم لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق فيطعم من يرد عليه من المساكين يبقى كانت العبادة هنا ايه يطعمل ايه المساكين. القول الخامس قال ابن المرابط وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم يتعبد بعبادة التفكر طب مين اللي كان يتعبد بعبادة التفكر؟ مين قبله كان يتعبد بعبادة التفكر من الأنبياء؟ إبراهيم عليه السلام قصة اللي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا صح. فكان يتعبد الله تبارك تعالى بعبادة التفكر قول السادس وهو الصواب الجمع بين قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقول الإمام الغزالي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى الغار ويتحنث ويتعبد الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل عليه تعبدا عمليا يعني لا يعرف نوعية هذا التعبد ولا نوعية هذه الصلاة طيب ما المقصود بخلوته صلى الله عليه وسلم المقصود بها التفرغ لعبادة الله عز وجل والاستعانة بذلك على ما سيلقى إليه من الوحي لذلك قال الله عز وجل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا طيب هل يلزم أن يختلي المسلم بعد تمام الوحي بنفسه؟ هل يلزم أن يختلي المسلم بعد تمام الوحي بنفسه؟ نقول نعم لكن لا يجعل ذلك منهجا من منهج الإسلام أن يكون الإنسان جزء من الوقت يختلي فيه بنفسه يتفكر في آيات ربي تبارك وتعالى ويتدبر فيما أنزل الله تبارك وتعالى ويراجع نفسه حتى يستطيع أن يستمر ويكمل في هذه الحياة أما بعض الناس يقول لك لا يا عم خلاص إحنا إيه؟ الدنيا مليانة فتن والدنيا مليانة أنا عندي ما يكفيني من المال خلاص أنا في الجامع ليل ونهار وأتعبب لربنا سبحانه وتعالى هل هذا من الشر لا ليس من الشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وقال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين ذهبوا ويسألون عن عبادات صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأركض وأنم وأركض وأتزوج النساء فمن رأي عن سنتي فليس من صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كده فاضل الوقت خلاص آخر طب أستاذ الشيخ مصطفى ديتين اتنين مصر اللي ديتين دول عشان بس أنا هنبه في الشيخ الخضري يقول ويرحم الله البصيري حيث يقول يا حيث حيث يقول فيه مزيته البصيري يا خلنا طبعا هذا من أعمدة التصوف البصيري من أعمل التصوف لأن البعض مثلا لما يرى ثناء الخضر عليه ومرورنا على هذا الكلام يقول لك لما هو البصير هذا رجل ايه رجل كويس البصيري هو أبو عبد الله محمد ابن سعيد ابن حماد حمد الصنا... الصماهجي البصيري هو مصري المنشأ مغربي الأصل هو شاذلي الطريقة كان على الطريقة الايه الشاذلي ولد سنة 608 وثمانية وتوفي سنة ستمائة وستين وتسع... وكان الرجل شاعرا ولم يكن عالما قط. إذا كان إيه؟ شاعر ولم يكن عالم والبصير كان منقوت اللسان، لأنه كان يطلق لسانه في كل قبيح، وكان يطلق لسانه في كل الناس، وكان يتملق إلى الأمراء وإلى الوزراء، وكان سيء الخلق مع زوجته، حتى أنه اتاظ منها يوما، فقال فيها أبيات من الشعر يسبها ويقذفها. ويتهمه بأفشع السباب يقول وبليتي عرس بليت بمقتها والبعل ممقوط بغير قيامي جعلت بإفلاسي وشيبي حجة إذا صارت لا خلف ولا قدامي بلغت من الكبر العتا ونكست, ونك ونكست في الخلق هي نكست يعني في الخلق وهي صبية الأرحام انظرتها في العام يوما أنجبت لا يعني لو أتها في اليوم الواحد مرة هذا في العام أنجبت وأتت بستة أشهر بغلامي يبقى هذا بيرما بالإيه بيرما بالزنا يقول أو هذه الأولاد جاءت كلها من فعل شيخ ليس بالقوام وأظن أنهم لعظم بليتي حملت بهم لا شك في الأحلام أو كلما حلمت به حملت به يعني كلما تنام تحلم تحبل خدت بالك ملي بأن الناس غير النيام يا ليتها كانت عقيما آيسا أو ليتني من جملة الخدام أو ليتني من قبل تزويجي بها لو كنت بعت حلالها بحرامي أو ليتني بعض الذين عرفتهم ممن يحصن دينه بغلام يعني يتمنى أنه كانش شيء وان هو كان يحصن دينه بإيه؟ بغلام أنه كان يمارس اللواط يعني ده, ده, ده, ده كلامه ده كلام البصيري نفسه لكن سبحان الله للأسف شوف على الرغم ما أقوله لك ده البصيري في القصائد النبوية والمدائح في نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام تعجز تعجز عن أن تأتي بمثل لكن خلط الصمة بالعسل كل كلامه مليان يعني هو مزية التي يذكر الشيخ, الشيخ الخضري بيقول فيها إيه كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء يعني كل فضل في الدنيا نتخذ من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم يابا محمد صلى الله عليه وسلم هو مصدر الفضل للدنيا بحال وده كلام صحيح الفضل كله من من؟ لله يقول إن الفضل بيد الله فالفضل كله لله تبارك تعالى فالبصيري كتبه كلها عبارة عن أشعار كتبه كلها عبارة عن أشعار هذه الأشعار يعني فيها بعض الملح الطريفة يعني يصح الإنسان أن يتكلم بها وأكثرها فيه السم فلا أنصح طالب العلم بقراءة كتب البصيري لا الآن ولا بعد الآن إلا أن شاء الله تبارك تعالى يعني بعد ما تاخد كده فترة من الدراسة في السيرة النبوية فاستطيع أن تتكلم أو أن تقرأ كتب البصير بعض الشبه اللي بيقول عليها نتركها لشيخنا شيخ مصطفى هو بقى يكمل عليها أسأل الله جل الله عليه وسلم أن أزغل إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلة والحمد لله رب العالمين وصلاة مع محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.